وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحُجَّة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصَّر به من الجهالة وكثَّر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولمَّ به بعد الشتات وأمَّن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين واصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعدت اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا اما بعد أيها الاخوه الكرام بعث ربنا جل وعلا جميع الرسل وانزل كل الكتب بتعظيمه جل في علاه فربنا سبحانه وتعالى هو اهل الثناء والمجد وهو جل وعلا الذي اثنى على نفسه العظيمه في كتابه فهو العزيز العليم وهو العلي العظيم وهو الله الذي لا إله إلاه عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلاه الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون أثنى الله تعالى على نفسه في كتابه وبين الله جل وعلا أنه أهل للثناء وذم الله تعالى كل من تنقَّصه سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا لقد جئتم شيئًا إدَّا تكاد السماوات يتفطَّرن منه وتنشقُّ الأرض وتخرُّ الجبال هدَّا أن دعوا للرحمن ولدًا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدًا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتِ الرحمن عبدًا لقد احصاهم وعدهم عد و كلهم اتيه يوم القيامه فردا وكان نبينا صلوات ربي و عليه يعظم ربنا جل وعلا ويمتلئ قلبه اجلالا وهيبه وتعظيما لله تعالى أقبل رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما انقطع عنهم القطر وأجدبت الأرض وهلكت الأنعام قال يا رسول الله قد أصابنا ما ترى فادعوا الله يغيثنا فإنا نستشفع بك إلى الله يعني نطلب منك أن تشفع لنا وأن تتوسط لنا عند الله أن يسقينا وأن يرحمنا إنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قول الرجل نستشفع بالله عليك ولا يُستشفع بالعظيم على من هو أقلُّ منه ولا يستشفع بالأكبر على من هو أصغرُ منه وإنما العظيمُ يأمرُ ويلزم فلما سمعه عليه الصلاة والسلام يقول نستشفع بالله عليك تغيِّر وجهه وتصبَّب عرقه حتى عرفَ ذلك أصحابُه الكرام ثم قال عليه الصلاة والسلام للرجل ويحك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 لم يخبرنا الله تعالى بها فلا نتكلم بها بغير علم فإنها تختص بامر يخص العظيم جل وعلا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب ثم امر باخراج الرجل بين يديه وقال عبد الله بن امام احمد رحمهم الله تعالى مررت مع أبي على رجل قاص يقص على الناس يعني يحدثهم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 أن يُصبح رَبُّنا جلَّ وعلا بذاته العظيمة مجالاً للاستهزاء أو الضحك أو الوقيعة أو التنقص ويُكتب ذلك في صفحات تويتر وفي بعض الجرائد وفي غيرها وإن لم يُؤخَذ والله على أيدي هؤلاء لهو والله مُؤذِنٌ بالسُقوط والضيعة ومُؤذِنٌ بسُقوط المُجتمع بل سُقوط الدُول إذا أُهين رَبُّنا جلَّ وعلا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 أو جادًا وكذلك من السهزأ بآيات الله تعالى أو برسوله عليه الصلاة والسلام مثله قال الإمام النووي أيضًا فذكر أن من الأفعال الموجبه للكفر الاستهزاء بالله تعالى ومثله قاله القرطبي حاكياً إياه عن المالكية لما تكلم على بعض الآيات قال ولا يخلو أن يكون ما قالوه يعني من الاستهزاء أنه كفر بالله تعالى سواء كان هزلاً أو كان جادًا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 وربوا في بيوتٍ إسلامية أصلاً وينتسبون إلى أبوين مسلمين ما الذي يدفعهم إلى استهزائهم بالدين أو جرأتهم على رب العالمين الذي يدفعهم إلى هذا أمور من ذلك أيها المسلمون الكره والحقد أصلاً على الدين هو أصلاً كاره للدين لأن الدين يمنعه من الزنا وقد تعلق قلبه به فيكره ما يحول بينه وبين شهوته يكره الدين الدين يمنعه من شرب الخمر فهو قد تعلق به قلبه وودلوا يشربه في كل مكان لكن لما الدين وضع عليه ضوابط كره الدين هو يحب أن يفعل أنواع الشذوذ والفواحش لكن لما حرم الدين عليه ذلك كره الدين لما قال له الدين ادفع زكاة مالك اجمع المال ثم ادفع 2.5% زكاة كره الدين الذي أمره بالإخراج من ماله أصلاً كره وبُغض للدين أصلاً كما قال الله تعالى لما ذكر قوم عاد قال الله جل وعلا وإلى عادنا أخاهم هودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة قال له يهود هود أصلاً أنت إنسان سفيه لا يلتفت إليك تأمرنا أن نترك ما يعبد أباؤنا تأمرنا أن نترك الزنا وشرب الخمر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 سبوه في الجرائد وفي كل مكان هذا فلان يذم من, من يطالب بحقوقي الضعف والمساكين أو, أو ينتصر لهم إذن أخرجوهم من قريتكم لا يجالسوكم وفي الآية الأخرى أخرجوا آل لوط من قريتكم لماذا تخرجونهم هل سرقوا أموالكم هل قتلوا أرواحكم هل أتكوا أعرابكم لا السبب إنهم أناس يتطهرون مثل مع الأسف لما يكون شركة فيها رجل أمين لا يرتشي ولا يقبل الرشاوي ودائماً كل يوم يقفز في, في وجه واحد من هالمسؤولين المرتشين الحرمية يقول له اتق الله وحرام عليك فلما رآه يتطهر قالوا أخرجوه من قرية أفصلوه من الشركة انقلوه إلى أي مكان آخر هذا المنهج قديم أخرجو آل لوط من قريتكم لماذا نخرجوهم إنهم أناس يتطهرون إما أن يقع في مثل ما نقع فيه من السوء أو أخرجوهم من قريتكم والجاهلية الفجار كان لهم شهوات لا يريدون أن يتركوها أبدا فلما جاء الله تعالى بالإسلام جعلوا يرتفت بعضهم إلى بعض ويقولون أجعل الآلهة إلهاً واحدة هذا يريد أن يغير الطريقة التي نحن عليها وكانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه جاءهم بالتوحيد هذا سبب من أسباب الاستهزاء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 فلا يجد ما يطرحوا لأصحابه ليضحكهم إلا التنقص للدين تجد أن ربما يكتب ربما يتكلم لأجل يضحك أصحابه والصحابة لما خرجوا مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك في ساعة عسرة وحر شديد والتعب وضنك فلما كانوا راجعين وهم ثلاثون ألفا جعل بعض الناس يحاولوا أن يتكلم يتكلم بما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 يأتي إلى خطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بخطام الناقة وقدماه تسحبان على الحصى وهو يقول يا رسول الله إنما أردنا أن نبحك ونقطع الطريق والنبي عليه الصلاة والسلام يجبذ خطام ناقته ويقول لأتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة قالوا الطائفة التي بيّن الله جل وعلا أنه إن عن طائفة الذين قد نعفوا عنهم قالهم بعضهم كان يستمع لكنه كان ساكتا يستمعها للسهزاء لكنه لم ينكر ولم يفارق المحل كان ساكتا فأدخله الله تعالى معهم في الجريمة إن, عن طائفة إن عفونا عن هذا الساكت لكن الذين تكلموا سيعذبون إن عفو عن طائفة منهم نعذب طائفة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 من أسباب الاستهزاء بالدين الكبر كبر يصبح له منصب عالي فيستهزى بأهل الدين الضعفاء يصبح له مكانه يصبح له رأس في قومه فلا يجد ما يحرك به لسانه النت إلا أن يستهزأ بالقرآن أو السنة وأهل الدين أو ربما استهزأ بربنا جل وعلا كما فعل فرعون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 تنعيمه بهذا المال إلا, إلا وقيعته في الدين أنا أتكلم يا جماعة عن واقع ترى هذا الكلام ما قرأت في مقال في الإنترنت وجئت على المنبر وتكلمت به لا أنا أعرف أسماء عملت بمثل هذا التعامل فاستهزأت بالدين وعدت بوعود معينة فاستهزأت بالدين أسماء ولو شئت والله لسميتها إنها في طرف لساني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 جوب اليه انه <هو> غفور رحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوان صلى الله والسلام وبارك عليه وعلى اله واخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى اثره والسنه بسنته الى يوم الدين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم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 اللهم من ارادنا او اراد بلادنا او اراد ولاه تامرنا بسوء فرد كيده في نحره وجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين